بوك تو سمنات سج سبعة عشر سبعة عشر وبودينكو في البيت في البيت سناش بودينك هنا بيتنا هنا بيتنا انه ريه داح فوق يوجد السقف فوق يوجد السقف في نزو يه بيدوال تحت يوجد القبو تحت يوجد القبو ز ب ودنكم يه سات توجد حديقه خلف المنزل توجد حديقه خلف المنزل. перед будинком немає вулиці. لا يوجد شارع امام المنزل. لا يوجد شارع امام المنزل. біля будинку є дерева. توجد اشجار بجوار المنزل. توجد اشجار بجوار المنزل. Це моя квартира. هنا شقتي. هنا شقتي. Тут є кухня і ванна кімната. Там є вітальня і спальня. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. خідні двері зачинені. باب المنزل مغلق. باب المنزل مغلق. على النوافذ متشينه. لكن النوافذ مفتوحة. لكن сьогодні спекотно. اليوم الجو حار اليوم الجو حار ما يدمو او فيتالنو نذهب الان الى غرفه المعيشه نذهب الان الى غرفه المعيشه تم يدوان وكرسلو هناك يوجد صوفه وكنبه هناك يوجد صوفا وكنبه سيتايتا تفضل واجلس تفضل واجلس تم стоит مي كمبيوتر هناك يوجد كمبيوتري هناك يوجد كمبيوتري تم стоит مي музичний центр هناك جهازي استيريو هناك جهازي الاستيريو تلفزيون совсем новий التلفزيون جديد تماما التلفزيون جديد تماما